Book 2 94 94 Spojky 1 Huruf al-atf Počkej, až přestane pršet. Intěžr, je to Intěžr, je Počkej, až budu hotov. Počkej, až přijde Počkej, až přijde spátky. Počkej, až přijde Až mi uschnou vlasy. Intazir, hatá jůzbíha šáří žáfan. Intazir, hatta jůzbíha šáří žáfan. Čekám, až ten film skončí. Intazir, hatá jen tahí el film. Intazir, hatá jen tahí el film. Čekám, až bude na semaforu zelená. Intazir, حتى تصير الإشارة خضراء. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. غريبة ليش نادو ولا متى ستسافر للإجازة؟ متى ستسافر للإجازة؟ حتى من قبل الإجازة الصيفية. حتى من قبل الإجازة الصيفية. آنو نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Opravtu سطحه نازح نزماً. أصلح السقفة قبل أن يبدأ الشتاء. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. اُميسيروصه، نش اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. زافري اوكنو نش أغلق النافذة قبل أن تخرج. أغلق النافذة. قبل أن تخرج. grid متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت؟ هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ نعم بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Nám té, co se mu stal úraz, už nemohl pracovat. Min té, Min hadith, an Poté, co přišel o práci, odešel do Ameriky. من بعدما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. من بعدما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Potęże odszedł do Ameryki z bogatnul. من بعدما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. من بعدما ذهب إلى أمريكا أصبح ثربا.